لا إله إلا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف <تصفيق> الله سانع دو وقال إن فصدقت وهو من الكاذبين وإنه سمعت بِمَنْ كُنْتَ إِنْ أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ وَنَعْتَدْتَ لَطَنَّ يَدْعُونَ أَن أَصْحُو إِلَيْكُم وَأَنْتُمْ ما های کنید کنید کنید قطعن ايدي هم این ربي بكيدهن عليم لیز خولی Come on. Yeah. فمن <تصفيق> الله علينا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ فَلَمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِنْ أَنتُمْ جاهلون. that's in Galilee really يا الله نعلينا يا الله نعلينا وضم عنا وما يؤمن أكثر